أم خلق السماوات أم خلق السماوات والعرض بل لا يقلون أم عندهم خزائن ربك أمهم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه بل فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونُ أَمْ تَسْأَلُونَ أَجْرًا فَهُمْ نَظْرًا فَهُمْ نَظْرًا مِنْ مُسْتَعْلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَتَسْتَضُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كِيدًا فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم أم لهم إله غير الله سبحانه مَحَالُ اللَّهِ يَنْمَا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفَ السَّمَاءِ سَاقِطًا قَالُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْنُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ أَنفُسَهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن ان اكثرهم لا يحلمون اصبر الحكم ربك فانك باحينا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل ومن الليل فسبح وإذ بار النجوم.